Yeah. وَنَصِيحَةٌ وَلَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا لُبِئَ عَلَيْهِ نُصِبٌ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ الْأَذْلَالَ وَلَكُمْ بِالصَّقْتِ يَوْمَ اليوم حمل لكم الطيبات وطعام الذين آوتوا الكتاب حلم لكم وطعامكم حلم لهم والفصلات من المئات والرصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبركم من قبركم إذا أتيتم هجرا مفسدين غير مسابعين ونا منتخبين أقدام وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَلَطَ عَمَانُ وَهُوَ لَمَنُو فَتَيَمَّهُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَنكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلِكَي يُرِيدَ لِيُطْفِئَ عَنْكُمْ غَضَبًا وَيُرِيدُ الْمَنَّعَةَ مَعَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُونِي فقطم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الله إن الله من آياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين أنتمون إنما الله عليكم إذهن قل أن يجزوكم إليكم أيديهم فكف أيديهم عن كف أيديهم عنكم واتقوا I'll so الله هو المسيح مريم من المغرب قل فبل يملك من الله شيئا ان ارد ان يهلك المسيحنا المغرب ان ارد ان يهلك المسيحنا المغرب وان معه انا الارض جميعا ولله ملك قالت اليهود والنصر نحن أبناء الله وأحباء قل فبما يعذركم بذنوبكم فإن أنتم بشر من من خلاطك يغفر لمن شين هو نذير لقد جاءكم بشير هو والله على كل شيء قدير واذ قام موسى قومك يا قوم ان نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم من يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلوا خاسرين قالوا I'm the one وسبب تبعث الله مظلله بالحجب حكيم. فمن تعب من بعد ظرمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور ظهيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تَوَفَّى لَهُ يَقُولُ لَئِنْ أُوتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَوَفَّى لَهُ لهم في الدنيا خسي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرط عنهم وإن تعرط عنهم فلا يضروا كشيء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المباشقين وكيف يحكمونك وعيادهم التوراة فيها حكم الله الذي يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا لهم فينا ان النفس بالنفس والعين بالعين والاي بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسمع السن والجروح قصاص فمن تصدق به هو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخالبون وقفين اللي يحكم أهل الجنة بما أزل الله فيهم وما اللي يحكم منها زل الله فهؤلاء كهم تزقون وهذا إليك كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب و فاحكم بينهم بأنزل الله ولم تتبع أمراهم عما جاءك من الحق بكل ما جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله نجعلكم منهم فاستبقوا الخيرات إلى الله ورجعكم جميعا أينبئكم بما كنتم فيه تختلقون كثيرا من الناس لفاسقون أم حكم الجاهلية يبغون ومن أحسنون ويقول الذين منو آناء إلا الذين أقسموا بالله جزءا إما إن منهم لمعكم فضلك أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أي من الذين آمنوا ما يردتني أنكم سوف يأتي المال لقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون صدقون لكم هزور ولعبا من الذين أهود الكتاب من الذين أهود الكتاب من منكم الكفار أولياء واتقوا الله إنكم ممن وَإِذَا لَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَخَذُوهَا هُزُورًا ونعباً Oh, oh, oh, oh. قالوا بالكفر وانطج خطجودي وانظر لهم بما كانوا يفتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وتوانى فيهم منهم يسارعون في الاثم والعدوان وافلكوا الصح لبات كما كانوا يامن ولا نخذ عن قولهم الا عاقرهم قوله اللئم واكلهم الصغ لا بكسم خلنا مُجَنَّاتٍ نَعِينَ ولو أنَّ أَرضَ التَّرَاطِ الإِنجيلَ ما أُزِلَّ إلينَه ما أُزِلَّ إلينَه غضبَ لَكَ لَمْ تَنُمْ فَوْقِهِ لَكَ لَمْ تَنُمْ فَوْقِهِ مقلتصين وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بل هنا أنزل إليك لربك وإن لم تفعل فما ذلغت رسالته والله يعصبك من الناس إن الله من آمن بالله ينهى من الله واليوم الاخر وعن الصالحات فما خوف عليه ولا هم لقد خلقنا الانسان في سبع ويرى الحق ولا تتبع تَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أن أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَنْهَرُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ إِنَّ آلِهَتَكُمْ هَذِهِ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرُوا من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فضيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هنقتم واحفروا أيمانكم كذلك وكفارة طعام مساكين أو عمل ذلك صياما صياما لأذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقل الله منه والله عزيز من انتقال أحل لكم صيد البحر وطعام متاع للسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم في ظلمة الله الذي الي جوشرون جعل الله الكعبة جنة تجلبه نضير للناس والجب سوف ويا فاسالوا عنا عين ينثر القران تبدلكم عن ضلال الله وعلا والله ذخور حريم قد سالا شهادة غيركم إذا حضر أحدكم الموت جهادت بينكم إذا حضر أحدكم الموت عن نصيتي فناد وعديم منكم أو أخال من غيركم إن آت مضارعة في الأرض فأصالت نصيتي الموت تحزونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتك إن ارتبتك لا نشتري به ثمنا ولو كاننا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآخرين فإن عثروا على أنهم استحقوا Terima kasih. يوم يجدع الله الرسل ما أجدتهم قالوا نعم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى الأمر يا نذكر نعمتي عليك وعلى واردتك إذ أيدتك من روحي قدستك وإنس في المهد وكذلان وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطيب إذني فتنفخ فيها فتكون طهرا بإذني وتبرم الأكمح والعذر صليب وإذ تخرجوا الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جهتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي طالوا آمنا واشتد إذ طال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ناخدته من السماء صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين قال عيسى بن ربي والله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا جَمِّلْ وَصُونِهِ وَتَخَيَّرِ الرَّزِقِ قَالَ اللَّهُ إِنِّي وَنَسِيتُ عَلَيْكُمْ ذِكْرِي فَخُذْ بَعْدَهُمْ فَإِنِّي لِأُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَمَنِّي يُعَذِّبُهُ عَذَابًا, فإني يعذبه عذابا But I'm